اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا يد الدين اللهم يا كل على ما يليق محمد وعليه وصحبه اجمعين أما بعد نقوم ابدؤ الى جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْشَاءَ اللَّهُمْ قُتَّلَ الَّذِينَ مِن بَعْضِهِمْ مِن بَعْضِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا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 117. لا تأخذه سنة ولا نوم 118. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 وهو العلي العظيم لا إقراء في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يذكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطالا في صام لها 112. والله سميع عليم 113. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 114. والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من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 ويحيي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إذ وراهيم فإن الله مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هي الاله بعد موتها فامات الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم تَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى عِظَامِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم له عليهم ولا هم يحزنون أجر كان أجر في شجازي يطلب الناد وحنا كمية عزرزي ننصه لي كنا صحبتنا تكفيرك قرآنك الكريم وحنا ككم أطبعنا أيضا أيضا الله أبو خلص الدحية كنتم بوكت بالأبان أيضا من سورة البقارة كميلة ايضا الله ببقوا اللي حجني يالله بنا واكوه من الصورة في النفسها كميدا واعشرك كب الله يا بنا ياعوى تسكي سداحات تسكي سداحات كميدا صدن كجزء قرآن ككريم كأوكا كومو لبجز اياء نصر لماتي تسكي سداحات با عوى ب الله بنا عشر في هوروكو حيران ياعي عشرك, عشرك هوراياتي تلك آيات الله نطلوها عليك بالعب وإنك الله من المرسل أيهو جنبايشي عجل كان تلك الرسل بكب الله منها وعيه دانقوا عد النفط لكالكر مريي لحكمة يعلمه عز وجل إساجة إباوه قراريه وهو عمد لسيار أنت لا مركع يداه ينوس يساي متبعة على توصول عبد الرحمن وعزه وجل خصوص كرنا وح لو جري جري مركو جري عليه السلام أي الله جري جري ولا عبد جري مركع الله لي دعوة ونما يقعد الله أمان دعاء توصول نبي الله موسى كم إذا نعم أنا بلا لي إيشلون نبيه ما جاء له الرسول ما wa darajau darada kisala isiwa am laga dhigai khusus nikore se mubarak hal ba lo dirire kisala unka indenti ba lo dirai wa darajau darada naluga lagi kisala isi khatimur risala ki udan reisha laga dhigai wa daraja naluga lagi nabiyullah eesa mujizat badan aya an gurgarai nabiyullah ibrahim خليل الرحمن بالله بقى نبي الله جاول الملك والرسالة والمعرفة مناطق سنبراه وحيك وعلاه دموه يقيني نبي الله سليمان دبيلو غرانجي وقل قصيراتها الرسول سمدوه علشيي أنمت الكاغلسينين باجر تقال تعالى قد يوحوه رتل قطار اشاره دوه انك الله من المرسلين بكل عيش آيات العاشر كيورو دمبايشي merkkaa tarinoiden yri sunnania, kielkaa taat laga ovathan me roussea, a rousseu ei rousseja aye ba laga tira, yegosio odaaenna joki mi bodan, ba ovat ankar mari ala baabla ankarka kalekaan kar mari Rususa merkka roussea ukara ala baabla ya dir shurafri grawuta ji don dad silan markay u qala korriyan alla yakaan inagu markatan no halaleen mayo ila rusul sa karajo araysan no karna xagajinna karnaso doweyno kayno alaaleen mayo kulli go'da rusul laakin markay raayn waxa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayay ku hurirsanahay kulka sa rusul dowada الى <سؤال> هذا الملك <سؤال> فضيلة دان او كرسية يقان انه انه قم با بلقى ياابا فضلنا واكرمانه بعدهم قاركو على بعدهم قاركو كلكور كيشا انتلا ملكا رب نوشا جاي منهم من الرسل من قاربا كجيرا خلم الله اي باتاس الاحظ لئي صد الملك نبي موسى توصبه إبوه راهد لي كما قال عزم من قائل فكلم الله موتى تقليما نبي محمد الأولى راهد لي في ليلة إسرائيل والعباس ابني الواكر عليه يسقيه إباوه راهد لي كل كاقار وحاجر توصنه راهد لي كل غضل الله راهد لي ورفع إبوه قريه لي بعضهم رسوس قاركو جرجات بوه قريه لي كمحمد عليه السلام مكة المكرمة اللغا قاضي بيت المقدس بألمري سماوات قدم بألا دافيي ماذا للصلاحين اوصد الله يلي, يلي. المسجر وعطينا عيسى وعنسيني لسي ابن مريم هي مويل كذا أعبمك النبي الله عيسى وإلا هذي أبجر ادعوهم لأعبائهم أن يقللها لما هو إن أبيال قبلهم يارب يسألوا أبو ملك ابن مريم مريم اويل كلاه البينات المعجزائي العدعال وهو اويل اي ان ايسا سينيو كنت في النوال ايسا كتب ديناي وحا انت اوصل الى المعجزات وايدناه عن ايسا كتب ديناي بالروح القدسي طهرناس النفتري الروح المقدسة سبيل كان يقف جنبه ويبصل معه حيث ما صار. Na ta maraba ba j jira Kidaata rusu zee doonke kar mariiyay warsha alla Xiie baddoono maqta sana ma dagaen hellaina dadka minda rusuii ka hadiie baddoona maay daalaen oo Ruu za da samaya Suu za iyawu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 أعظم منك أوعاده أنتم عند ما ينتقال لهم خديه نصيذا دونه لكنه بين لا دوني دونه ولكنه اختلفوا اختلافه اختلاف ذلك كذا لا يشخلاف أي أحد من آمن ومنهم من كفر اختلاف في كل قوم سألت من الله والغدر هذه أوكلا نورا يلي أيا كان أن إمام بلغو تلاجري اَكَلِمَا لُوغُ سَلَغَلَي قَار مَن غَالِمَا لُوغُ تَلَغَلَي اَإِيمَانَ كَ لُوغُ سَلَغَلَي وَسَتَغَلَّاهُ اِذْ يَقُول هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ في ثُمَّ جَعَلَكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ لَّنَا نُؤْمِنَ عَذَكُمْ نَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَلُوغُ خُلْدِي أَرْبَعِينَ, علقة ثم أربعين ممهة ثم يضغ فيه الروح فيؤمر بكثج أربع كلمات أضرت على القرى عمره وآجله وشقي الأوسائي من كتب العريقي سبت إنات عليه أندرنا وقال إيا سعيد مؤمن إناتاي قولك ولكن أيسا اختلفوا تبقي وكل وقالك رالمانه والكفر با خلافك بالله ونايا mitä oli yhdistelyä aikuisuuden ja tyttöjen välillä? Mitä oli yhdistelyä aikuisuuden ja tyttöjen välillä? Mitä oli in aikuisuuden ja tyttöjen välillä? Mitä oli yhdistelyä aikuisuuden ja tyttöjen välillä? Mitä oli yhdistelyä وصدق الله يقول إن المؤمنون إخوة يسونك رصده المبوشة المسلم أخو المظلم لا يولمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه بحسب من, من الشر أي يحقر أخاه المسلم وحكا بعد ذلك أعلي وذا لا فيها جما مبنويا إنه مؤمن ككل اللي تقول غفرة ومنهم وحاكمه في ذي الله تخلافه بك من قربا كميدا كمن حقه مئي ومنهم بك وحاكمه من قربا كميدا كفرحة باني ولو شاء الله هديئي بدونه مقتصروا دسو متقلمين ولكن الله معبوس حقه يفعله حوص ما يريده حوصه لا, لا عليه فرجل منك إذا هذا مسيح أمر أحب الناب إليه يفعل ما يشاء ويأكم ما يريد لا راد لخضائه ولا معقبا لحكمه وهو صريع العزام تلك تعال الرسول يا رسوسة فضلنا هو أنكور مريني بعضهم غير كوتبان على بعض انكارك كريه رسوسة ككور مريني بتحصيصه كوميدا لوكوري بعضا لكور مريي على من قفتنا في أنكوركت ليس لغيره ان متكلم راه من مواك من الرسول منار باكو جيره قال الله اي بو تسرا هذه لي ان مرق الله توذين في دوري واثب محمد وموسى والرضا وبو كريه لي بعضهم رسول كركد رجات رجات كوذي بو كريه لي محمد عليه الصلاه والسلام واتينا امن في مي نبي الله ليس ابن مريم مريم ويشدها المعجزات البينات معجزين عدد عد كابعي لكماهي والأبرسي وإحياء الموتى بإذن الله وإنسبك سمين جريت وأيدناه إيسا وحنقع جنيت بروح القدس طهرناتاً نختاريوه ولو سعى الله حديئة بدونه مختصر مدق علمين الذين دخل من بعد مرضوثك دمبايي من بعد ما مذكك بالعجار مطمد البينات وعره موين على الأرض وحبهن الأعجي بعض الكلام له أعجي صحيحه لأعجي صحيح خاسكه لأعجي حلاثي حرامه لك الأعجي ما عندك علمين ولكن أيسا اختلفوا بك ويستممرين ومعن يكبر ما ليسو خرافي فمنهم محاكم الأددك من قرباك من الأهمن حق الرميين. قَمَنَ هُنْدَ كَأَكْمِلا مَنْ بَرَّ بَكْمِلا كَفَرَ غَالُوبَ حَقِ بَنيَا جِيرَ قَوْلُ سَأَ اللهُ هَدِي بِدُونَ مَغْتَفَلُ وَهَذُهُمُ ذَكَالَمَن لَكِنَّ الَّذِينَ ذَكَالَمُوا أَلَا كَذَرَيِ مَسِيحُ اللَّهِ أَيَّ كُذْبَتْ وَصَدَقَ اللَّهُ يَقُولُ وَلَا إِلَّا ولكن الله معبده حقا يفعله وحوصا مياه لا يريد وحوصا يتجربوه يا أيها الذين آمنوا وأنفقوه يا أيها الذين بك آمنوا وحقهم يا أيهو أنفقوه بحي من معشي وعشاب بحي سجرناكم أنه إذن كده في النهو وعد ذلك فكفا إليته فكبر من mä kauppa kaupunnaa takara, ymmärtääkää liian tämä, elmi vuoristui, aikli vuoristui, saapunut vuoristui, ahkumat ovat vuoristui, aulada vuoristui, aikli ovat vuoristui, mä olen vuoristui, intola أنت ولا لا أي مسلمينه، هو أنا ذي قال لك وشيله قالنا <سؤال> قبي، كل كان متي واحد أنت عليه، أنت المارين في قيامه لا جاي، بارا خبر هذا كنا قيامه كرهانات مغلي المعنى ديوكو دبال الله فأعيبكو وقال لديسي مثلن كان الله سيني وحكا أنفقوه بيحية مما كي وحكا بيحية أن رزغناكم إذنك إذنكو لاسيني منتو تبحي في يوه وحلقو الشاهدة مانتو بحلقو من بعد ما رزغناكم وحنو إذن سيني وحكا بحية. من طبيعياتي يومن مالن إماتنك الهورتاب يا اسروج يا فِيهِ غديت جيرين ما مَا في قيام موت ولا خله وديك سبب احترانا وصل فيه غديت اهي ولا صفى احياري يرقنا ايمنكك الله والكافرون كو حدجيده وا الافريه جيده قم وظالمون هم الكافرون هديعان لاي وحين كله ظالمه لنقالين ياهي لكن من ظالم أنقال حين ذاتيه ملمغي وفربلا ياهي وإلا تضحفوك السمايا إلا ملك أتوانك تلمين أيه أيه سلك سمعين أيه إن سلك الظلم العظيم تعاليمته بيه وامرته الجيد أيه كلك أواقات ملك نكي ستلم أيه اوحي الله فريوحك فكنايا she Ha lagarreba gaar ko dadaayo heyan gaaliime garin bauura gara iya da na zumi gi waataay naku a atomoma a karadulmiraayo esu ada ayee jirayee aayaayo iyada na zumi watataay idan zuni iya la miragujewu Kolka kas mina mi kuya wawa sheku bila korka kolka hamu baalimu kar inayidaari min yi wa aadaai ya ki gan me oo كان هدأتوا متي ما تفيد لكن ظالم واقع كلكم مالين طاقين فايني مانين بألا بوضعي يا أيها الذين تتك آمنوا حقا ثم هيو أنسقوا واحد بحيه. مما كيوا حقا بحية سجغناكم عليهم كدفيني من قبل أياتيه يومون معلين أماتين كي كهر لا بايحوني سفراسو أيام فيه يومك جنيس آه وحلقوا في, في المامي معلين ني يا جوجو كان مايرين ترجعون تقامي ما يارها اللدي جايو ايه اخر الموديجين هاي او شادوك لو مودي جيراي دباتاتكوتي ما تدعيني لا مال ولا كفر دام حتى دي لو حبسها مال لو ولا هو اكثر ايا او قد قال جارا حكي انت بمجهلك كلك هو عمالينا ذك وصدق الله إلي يقول يوما لا ينفع مال ولا بنو إلا من أصلها بقلب صليح كلك إيمان صحيح هي عمل صالحة أي عمالي فهو أعترى عمل في صالح إن فاقبه هوي فصلت عليه الصلاة والسلام وحنه يري اتقوا النار ولو بشق تمر تمر لك رجاعي لنك يتبع الله نارك إلاري كركن صدقة ونار لواجك جد لواجك ومتبعه إنه أول إنتاجك على ذي ما صدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله ويل صدقة تصفه صدق غما مرغ هذه بصدقة بختين زوج وكما أنت يعني من وحبوا وحصرا قيسه من قبل أيات في يوم ما ينما تكير كهر لا بع وحفرته هي إزكارتي يزيد وتنسيه يومك جديس آهين ولا خلته وذيني منا تنفعوا من واحترطة أي نعين ولا شفاعة إرجنا تقبلوا من ليه لأي نعين أو الكانفرون كوا حق الدينيين هم إياك أظالمون أيك والقردرين الله لا إله إلا هو الحي آية في كتاب الله يقول يا سدن يا ليه أيذون؟ أيذوه فضيلة وأفضل آية في كتاب الله كما أن صورة الغضيحة أفضل صورة في كتاب الله كذا يفاتها وطاي أفرية ثبان يبقرك الصورة فيقول عكككما صورة أنا أتعالو فضي بدن أيذ أهنا أيذ الكوفية فضي بدن عزيز سدنا وسُكنا تي كذا يثبان مرا وابن أياي أنا اللهم راهن لغلو، أت أنا اسم لاي راهن لغلو، أيه قل هذا كذيرا، كلمة كذا كلام تاي، <تصفيق> خمسون كلمة، آية الكرسي وكم تنكريمه ثم لاهان هذه لغيرة، خلين جمله وس، ثم لا أركو أحدا يجا، إلى حد مادي جدا، أيه أولو هي لجدا، قدر على مادي كمال لجدا، أفنسي سي عبلا لجدا، أيه أحدا يجا، وأنا واحد قرانك، كره. أما آية ذاكري أي وقيم بذناتي إلهي وينا يواعيك أيها الكتاب أول واعي قبلها كلمة الله وعن المجحية بأعرمك وعين كل وهو العليم العظيم كل من أولها إلى آخرها إلهي وينا يواعيك باتي في على مدينة جاركي في الجمالك جار. أيها الكابان لا توقف لي بناتي، ويا راسك نادي وعكمل، إحديل كرسولك كوسك نادي، أغلظ اللجو أغريو، إن ينصيدانك، قوسا إمن كريم، وعكرو المصحابا، ثلاث عذيلة كلو، يعدي هودلا سعنايو، إن آية الكرسي لا بعد صلوات المكتوبة، ويا راس أرايك متاي، وعند النوم، هديلا سعنايو لا أغريو، وفي البيوت، أغلظ إن هودلا لا niqardis sayfan yado xidaanka laga burinaayo qala taala allahu ma'lusa haka la ilaaha illaa huwa abudu al masjid illaa huwa al-jalal hakka la abudu illaa abudu hayaqta biira isaga mudagire mamura wa anarka baqan وإليه مصير كل شيء وأعوذ بالله من هرائي فصدق الله إن يقول فسبحان الذي بيده ما كل شيء وإليه ترجع إذا هو العارض فراعين مزرو الحي النروي نروش أب يا إن ذكر أون كان نروش النري أب يكرد ونجاي نروش أب من قدرة يا إرادية علم سميع بصر يا كلام واجب تسوي wan no an geel ko reeni ay khinat an oo duktora adiya inaga noo sayno laay eberni ma la soo marnay eberni ma noo an noo dan bayda qama haddii la yagan aakhireedii ma la yagan amma noo roxayedo wa aso dan bay مرنا وراغما ده مر واد وعبسہ مر وادجہ مر بس واتای سرورتا یژننگ متنا مسابنای الحي و الا النور نور جتور ربنا quando nilai القیوم انکو فی لام بدن ادامه ابو ری فاکد یعن مر تنوودی اجد رود و دم Sunny on ajo maineisu, korka nolot ja joksa, ilta yömin mäla, lavada juhlin kuaju, lavada sisa ja vka, esjuhlin kuaju, miten voa hiin mäla, hädusan aja a, suoralman inu juhlin maamuran maguunio, hädusan kyyu mäla, osan omki sakupille, lapalva ajo maineisu, osan kutsu sajneina, amma maamuri kalem, inen لا تأخذه المقاباته سنة كما هي أما النوم وراء النوم الهردوي على الكذب الدار فأيه لها ذايل المقاباته أما هرد وعات وضعف هرددية للمدى مع إثنى موت كل كان هردوته فالواع كردائي هذا بمعضي أذيقى بيت اللوزل ومركا له كذنك رأيه الميه على ما هنكره لا تأخذوا سنة ولا النوم من ما ولا نوم من فجر ما قبته له ما في السماء إلا يالقرور عقوضا أون الله وما في الأرض إلا يالقرور عقوضا أون الله يتأكل جيباره حد أمور يهجم أمول يهجم أغان يهجم أكون يهجم لارجو جيبار يأكل من أحد الذي في يصفع أخيارين كارا عندهم إذاكت إلا بعلمي تفاعد قيامه الله سيغانا أحد إسنوحين كرام واله ونقضلنا معدل إذا إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً إذاً عبد أحد عدل كرام وإفتغاجين كارا قيامه الله سيغانا سبقوا إلي سبحانه لا يتكلمون إلا من أدين الله الرحمن في أي إلا بما سيموا هنا شاء وعندريك أي ياي ياي. الوحي كيماد ونبي ياسا او يماد قل كان ايه نبي ياسا ومدهو لكارسية وسعو اوات عنوغي كرسيه ايه با كرسيه زموضع القتلين ايه اللي يرى قل كان كرسيه يكون ياهي و اواسع ياهي السماوات والارض وقالت اردو نوت السماوات ايه تدفل عرضه من الضواء كرسك هادي اللي قد حجده حالين أمام الضف تضلع سيبنه قرده وكاله إثنه وحاكت فيه وي عرشك حاكت فيه وي حدنا ومع ذلك كرسك سيبه وي إيه تضلع الصمو إيه تضلع أرضو إلا علمتو دي أغانتو دا لا ولا يوجوه في وهو ابي العلي الان في تك كر يوس العاويز بدن او انكو دنبا كوي كل كان وعظيم هو كل كان الله الله لا اله الا عبد المجيد إلا هو الله على سقيمات العي هل النور القيوم دو في لان بدن لا تاخذه لما قامت سنت نلم ولا نؤمن بربنا له لله الله كلمه الاولى ما في السماء الذي القوله هذا قوسوان الله وما في الأرض الذي القوله هذا قوسوان الله في ما استقل من اجكما ذاك الذي يسقين اي عند ولا تشكرين الا بي مني ما تعلم يا ما وحبو اوغيهي بين ايديهم ادوما هرسولاها وما خلفهم واقلا شولاها ايو اوغيهي ولا يحيطونا ادوما كوبانه بشيء واحد من علمه الله قونجي تكمله إلا بما في قوبان شائع بقودوانه واندريق الوحي وما لا يصليه ستسا بسركه وكانه إلا لما دعي كارجيه وسع كرسيه كرسيه بمحواس عنه اسكوه اياي اسماواتي بناليالكة الضبضاء هيو الارضة بناليالكة الضبضاء وعواتو اللبجة فاكوهي كرسيه ايبه ولا يؤوده ميلاليه ايبه ولا يؤوده ايبه مع حسليه اسمهما بناليالكة الالينكتو قوليشكو ماهيزو يبالي حسلينكرايان وهو اسكا العليه ايبه كوريه العظيم هويه لا اجلا ایا دوستا من نزول بیلهای لازم را فدی خودان کاریه اور در مدینه انتانو مدجه حجری یه عروسی یه یهود کله کو دین کا قاتل حدو نبی گینی کرتو ولكن يقولون لبناء بأنه أما اللبناء هو الوادي لها أما الدين تسلام فيه كرائيان قال إيه النوران مايو وهي هو التسلام مايو وذلك اللبناء هو أرين دولي عركة عدى المرسى آياته سمي لأجرافك سؤال ثاني أنا آياتها مصر ونزول شذل كرمي أما أن معانا آياته اللبناء فهمي أيها واحد لو دليش شذل لأجرافك قفت عدو وإذا استرادوا مرنا قالوا بكره جاء داسلام ركبه بعده وقالوا I لا يا لا بال لا يا فيتي اذا الله يخط في ديني ما انا هو واصله فاوى الله يخط دخولي دي وقف قال قد تبكوا وكر واسوا النجل سبنا النبي قال امامين باليهود كو درمان سببه <تبعته> حاول إسلام لماذا عن اختناع وكان دوسا وكان عن وسخال مهما أجري حفون نقول ماشي في ذكر هذه لا كذب قال لي عن قال من لغو كذبته لقوله كذا الله إجراء في ديني كريجة ريوي أما قوم إسلامه قف سليمان ودين جاهز ما قبل ذلك الأمر لما هو من نقول أنا لا يا أم مدينة ورسول نقوله كذا إجراء في ديني وحكاية يغوش اللودني تني و ا كلفني قف كشلام خاين و قبيكر و قال لي ما على قال لي غبورش قال له ديكرا ي قال له ديلا لا يراضي دي كما مثل موضوع كريده لينا كما كان يتغيرتي هور قا هيت سنكو كنصوني حتى كنتو اسلام لمره فاينل شغا قام الجل في الدين في دخول الدين دين تجريه هذا الله سدر قيام مجدرو بلا سياح زاري عزا المدينة اللهم ادي بالله فجناه بديسي بناء كيثل وخيرا ملقبا دبوا كبرايا اما اسلام كي شو كلايا كل هذا ما بناءنا فراكك على بدله قطبة بيان الرسول تصنع عاداتي إيمانك يا طاعلي يا حقي يا وندي وعذابي من الخير بعدني ماذا خفريه يا شيخي يا جهلي يا الحواء كلا عطالين قل كتبك خيار بولي فمن سعف اليومين ومرك الإسلام كلا سوك لأيه ومن سعف يكفر فمن يكفر قبك قالوا الله بالطاهو وحي على أهلك فكلا حافظاً ككفرية ومحوثاً لأيه مركاً ويؤمن بالله الرمعية فقد وعالباً يتمزك إنه قبط بي بالأروة مريك الوطغة سقنان بداً لن في السامة لقضو مداياً لعاو سقنان والله إذابه سمع الله مغلد بدا وحيه لوحه الله أغدا عليم لوغ البدا ممكن فيه في نزوه ثم يفر في داخل ما هذا بأسره من أنك أمساعدتها لبقى إليه تبعي كوفاً النفي هو الإسبان إله إلا الله ما كان لا إله ما هو ما عيش وحسفر حرمي سماسه الله إله إليك صغاره أغدا فقد عمتك رب عيته لا الله الى ما كلمه وغرمين كل كلمه داك والله والله فرحنا يا مسمر كوريجي انا رميه يا امكي ما والله وحوياتها خليه بعد تعليه تخليه مركه هريا ان والله على oo qurun iyo shirki ka baa manta halka galamar walgora ma wax ugu shubda kadu marayho nabi fiye billa laila hore goodan kam wa inna سورك الماء هذا أقول ليكا سنكبُّع هذه هوسا إسلام بانقاذنا يا ما سوركالي لا إقلاح تقمجلو في الدين في دخول الدين دين كاليكي سليس كدرقيو قطة بيانوا وعدادي الروس لانونك يا توسنينتا من الغيبات المدوك حدادي افا من روحا يكفر بيطا أقول ماركو هارا أقول ما الله ينتج من جونيلا إلى قدوك إلا وعكا سوكي قفكك كفري يا زيدا عمركو تخلية لازم أيه أيه عليك سكين مننك أكمل ماري ويومين ضفادهم أيه إلهي فقط وعذابه يستم سكين قفتي بالعروة المريج الرضاع سجنام بدل الله في السماء حتى اللقودني حارقة إنتو سنجون واقف ما لق باهرة قارضم بوكال ما شاء العنوة تلوسها وحول لا إله إلا الله محمد رسول الله لف سامة القدومة وصلاة وتقناني والله إبت سميع الله وحي اللو عبد إليك أمك للبضل عليم الأدوم وليسا يحواش روغ البنوك الله هو لي والذين أعمروا فتي عدو كان من يقال الله كان باعي وعلا هو مؤمنة الله هو لي ومعمرها وعلا هو يحيق قال أنا أعوذ بمعمرها تا بو دمایو من دون الا كل کر رو داور ملاخ میلیا سایتا کو وا داو داو سلام کنه وا داو قف کرون قیه قسایگنایا وا كل ما یبدل من دون الا الا عابده و مامولا وا الله وریارومری يا شركيا يا نفاقا كسارا يا مانك يا حق يا رنثوسارا كل هذا نواب العش كم ضاقوا كسارا يا حق يا شركي كسارا يا نقد أو غالبي يا يا برد إيه, إيه جهلك وغصرا يا أنا حلاقا المعموله لا بد أنا الله معه ويكاحبه ولي الذين كوي الله المعموله وليه آمنوا حقهم الرميه وصداء معمولا يخرجوكم من توسوك سارا من الغلمات المكديال بأي المكديالك هالي مضى إيا ضرالك إيا جهلك إيا تركك مكديالك سوك سارا انت سوك سارا إلى النور السنعة وإيمانك وحلمك ويقينك ورمتك وحتى نبوه سارا السن والذين وحكفروا حق الدليك أهلوضي أولياؤهم معملياته كامية أصلاحون وما يحبد من دون الله سيادة واغيتي وأماملان يخرجونهم فكي قالوا ويوحيك الثاران من النور إماكي وإلمكي إيا يقينتي بك بالعنايا إلا ظلمات جعل يسيركي الضلال أي يكرد آياتيكو لمقون قنايا أولئك هو أصحاب النار فأقولك إيا أي معملة النار تدخلون. هم إلقى فيها نارتا أقول هذا أي خالجون أفقوا هوا رأيك الله إله وليه الذين كوي وليه ذوي همانو حق الرميه يخرجهم اللهم هم من انتواك بحيا من الظلمة يبقي ألبوك بحيا إلى النور افتنبوك بحيا والذين وحد كفروا كهل وبيسة أولياؤهم وليلقوا كاميهم ما مرى وحلقوا حد قد يخرجونهم طواغيك ايا كافرين في وحي كبيح من النور ابتينكم الى ظلمات يومئذ اولئك هو تواغيد ان يكون كافرين ما امر اشوكين تول اصحاب النار نربل لكم غينيا صدق الله اذ يقول انكم تعبدون من دون الله جهنم انتم لها وارده لو كان ما وردوها وكل فيها خالدون اولئك هو أصحابنا نار دتخید خانالو لو کرے خل او صاحب تاعن کی کما کرو کل کنار و صاحب دیوینو لکمو وایو وڈ حیرایا قوم الخالدون و حی کواردون یا نار دتخید ارم تقیل لگی حاج بی سبع مثال و یاغله قوم مثال الله هو الی سيدنا <تصفيق> النبي إبراهيم أخذه، سيد الله هو ماموره، ووجد الله كيله، ومهلا الله ماشيوه وله عدله، يلا كرت يلاي، أجرك أفكاره تواته، علمك يقين تواته، لا جمع جهري كرو، والله هو اللي الذين آمن، نمرود ينادى إبراهيم بالكان والذين كفروا أولياءهم الطاوع، كنا في دم به جامينا يا، الله هو جامينا يا، الله والعدل لا، سيدنا نينكي الله وقهره لا، هذا تعالى قدوه على المفر ما هو رسول الله أذن أغاني إلى الذي نوره هذا الله تعالى في إبراهيم هذا الله تعالى في نبي الله إبراهيم وقلل الرحمن وإمام أهل التوقيف أبو الأنبياء أي الله مرمي منهم حقا جزن في ربيه في شاني ربي ربيه إبراهيم أي كله مرمي وإلاج البيض يا رب منجدك يا قدرتي ايها الظفرني هاي الى الله لا اليليه سبب كارجي والله وعوينا تاهوا إنه بسيه نمرود اتوا نمرود الله يب ايال مرخ بخر نمسيه كل كبير كان الله اللهم خسور كان الامر ما وحا كارجي لدنا وعلى ي بخر نمروذ الذي كان امبالا ليله و بابلي الى هوت كان ياي او وقت النبي ابراهيم خلق لوذ احد لا ي ابراهيم رب بان لا ياي هو يري ابراهيم تقولوا ما ياك ان قال ابراهيم اسم و لا بنوح كما قاعدي كرتي كل كان ورا ابيها حك جيري ان له الذي خلق الموت والحياه طاغ في امي نمروت ذا جابن شوفكري ارى لا بنينو حكوني وذيلكو حكوني بو ياب كاني يتوبو مد بو كولايد مد نوادايه انا حي وميت بعد ربك شيغايت اما واني قاتم لي قال نمروت هو يجري عليه الله أنا أنا هنيكبا وهي وعبان ولايا وكيف الكقول كلا وأنيك أفيك كتجي ووميت وعبات لا فيك لوانيك جورعي ما شو كن إلهي مرهق عليه مرك ربي الذي يغي ويوميت إنه سنامروض سامين كمال إنه يحيي واعق عليه مرك حجدي أذكبو كتنازج لي حجش علبو كنا وغولي إلهي بري سوا لي إنسو خر كسب عن ده أنا أذكر إنسو مرك حياتي يا نوركي مستويه وينا فقال لقا يمي حجاك يا عبان قلك كو وعيد مثال الكذي يخرجوهم الى عدكيسة من الظلمات الى النور فاغودنا يخرجونهم من النور الى الظلمات كل يا نمرو حفظ يا قاية إذا الله حفظ يا قاية و الله هو وليو الذين آمنوا أمثل الذي قاركده قال إبراهيم ووهو يري فإن الله معبود عقا يأتي بالسمس كرح الله إيمان من المشرق بريء وككين إياه فأس الإيمان يمرض يعقل علي من المغرب كالبس كرح الله إيمان بريء كالسوا بعضي كرح كالسوا بعضي كالسوا بعضي وكتبني عاركي سوق وكتبني فرصة سبريتان لك كفره والله هو للذين عموه المسال فرصة سبريتان لكي هو وريري كفر جانوا والله إيجاب لا يهدي محنوني القومة athalimina kertarstavai athikaatia yhrunta sikuma hanuniya muumini taalluku hanuniyao alamdara mawadhano gaan ila allaziin namrut haaja idraheima allatavai ila rabii sabiii sukuratavai anaa tahullahu ila iruusia jarkas yullatavai kibir al-mulka baukwarnimu ila qaala idraheima alkuyiri sabii anika alrabi ala allazii aahada yukhii wahanu alaiya wa yumitu waadila qaala وان الله يحيي من 죽وماي نو عفيه ومن تواترا مثل نو حكوماي لنا فشوكو قاولاي قال ابراهيم و هو الله ياتي والله من كون بالشمس قرح من المشرق يبري اقاتن بها ان قرح من المغرب قلب قدويك الذي كي بنجر يي وورر على بينام رود والله ممدوث لا يدي مهنوني القوم أدب أضل منا جردر ضري مثال لنا وكر الزين أيام بيت المقدسين مقالة أمر الشنجة دايت وكر أيوكوجا خلاكوا شو جوزي تكيبا كقعي مقالة جوازين جي مهوني من مقالة جوازين بري عيوا شو كفدا عنكلي خراب وبابا أول له وغاي رفي من تجدوه عمل داع يقدر نوع عمل وتعجب ما لقيا في الأيام مجالا للعزلة شكي غير مقابر ميمون ويجره من إلى نور شكي قامسك على جمال كيزات أبدي ظلمات كذي كمدي بقول سلم مندها بقول سلم على النور مركاز النار بو وتري فريق كنوا هورا وحكومه العصيره قدرتي في سبيل الله توصل انك انتو بختي أو في عدالين ربعي لا فاء علينا نذيات اصير كي يدي هو كنوا واجد كل كو عارف للعز اني بيتني بالله ما قيسل والا اني دي هنا غراه ما كان موجود اصير يا عبد البياض لما احنا عبالك يوب فركازا دناك في جويلانا عبر لغاتك عصير في يديه هوتي قمنا بنا وطريقه منا براده قوه دي واسيدون في سالانا تاسانا لطريقهنا كرهنا اديو وي او كلذي كي اوكره مره مرى على قريه مجال كركد وهي هي اخاويه بعضي على عروفي تدنى الى كركد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 هذه مقالة الله أعبه بعد موتها فهنا تقول لما تخاربتها كذلك؟ كذلك؟ جونا سجده في اللطف سيارة ساماته يساق وحو دينا الله أعبه بعد موتها بقول سنوميلا ثم بقول سنكه كذلك بعد سنواته الله سوكيه في البالا ويده قال وحو يريه أعبه كم منتج الله مستجوكتي قال وحو تباستو يومنا وبعضا يوم اما معاليم اما معاليم بركات لماذا كده وحو يرى قرت وماشا يميد اهدالك او يرى سبحانه بير قرت أنت بأي لكي ايينا اعطالك ربيك وحو في العديم معاليم تيح تهي ماشا اتميد وبعضا يوم أنت برقين كيف معاليم حتى نعطل كيفان جولة حتى يتعي معاليم تهي لبعضنا كبالبا قال يوم المالي أو بعض يومي مالي بركة قال إبا وحكو يريد بل مالي بركة مبنى هذا اه لذي سوحى الناس انتوقتي مية طعام انت بقلكم هذا المسج يومي مكا بقلكم هذا المسج يومي مكا بقلكم الله وقال حيو الدلنة التي سيارك كدره ويوي وي اه فضل واحد في الى طعامك عصير كانوا يسي مريه تنينكي يتفاعي يدعان كانوا يسي مالدو وصرابك بيهين دو لم يتسنى مثل ما في بيه واسمي او وعرات اطيرك الواسدي ما انا اصيرك ايوبيع انا الوحباب او الريان بيعي اما دمارك وانظر فيلي الى عمارك دمارك سوشيه قديدك ولنجعرك انا اذيك اللي اختهدكو يهلو العلامه في الناس ناسدتك وعراماه اوطدكو ايوكادات انا انخبه واحد انت. سول لينج أقوى، وانظر في إلى الحضان، فركت من دماغي اللاقيتي، ومشي على الأدمودي، أي الله شو بقابنا يا، فركت اللقسو وانظر في إلى الحضان، لفيه دماغك كيف سيران من سيفه أقوى، ودعنا خدينه، أنا كويله أو كيف نسيره، أنا من أرك ثم ككذال، استمر دورا أي الله فيه دماغك. لفى الله خابه كدك لفى الله عزكو تحمل جوك ثم كقدار نكسوها أن لفى الله وهو منه في الخبا في ليلة ما خبا لتاري بقر خبا لتاري وإذا كان واقع دماث فلما قرته تبين أرنك عزيسي تبين الأمر له مركو عزيسي قال أحويري أعلم أن الله على كل شيء عزيسي قدرني إلى أبو كل واقعي قل خواه من الله هو ولي الذي عمره أبوك الذي منك مر مره, مره على قرية دكما كركت وهي إذا دكما ذا خواه يسن علي على أروسها خواه فكذا كركت كل علي قالت بجاجري أن كيف سيذهب يحيي الله إباؤنا عندنا هذه المجالة بعد موزها خواه فكذا وفهماته تسجيله دليل الله أب وألبسه ومجمل يكون جاي يا تعامم مقرصنه ثم كذالك وبعده الله صنوله أقارئ أبي يري كمن جات قبل سماجنجوك جاي كارئ صو جوابا يري وهو يري لقبل سيومان مارين بانجوك أو بعض يومي مارين بركة قال أبي ويرين بار بر برنا نماهنجوك جين مارين بخدر ماهنجوك جين إلا قبل صو Niitä aam kuin alkuuna, kandur viiri ilaa aamika, käsinkäduletti, pajarabiika, viiheäduletti, sammutusella, niin me todistamme, kun toji yhti, on mävruukua, kirea yampaku baban, kandur viiri ilaa ihmarika, Amerikaa viiheäduletti, lafii ja aada merkalla tulisi, pari ne kalakka, وانظر فيني الى الحظة لكن لفع ذاكة جولة حتى دي الله سمعين اياه دور قدرة العباد وانظر فينا كيف سيدان ننشدها لفعه لغادينا ثم عداه لغادينا نكسوها ان لا فيه اقددنا لحمن هيني فلما قلت كبهيانا امركو وعدا ذي دعوه ذي ايو قالي لي اعلمو هو ذي اول نوع الرمجلة هذا نوعكو علمي داي. أن الله أعبت على كل شيء وأن الله كل يقرك قديره الله هو ذاينه يعيش مثال ستحادنا واكنا ثمان ميثال بين جمعنا وأن الله هو ولي الذين آمنوا مثال ستحاد ما كان نبي الله إبراهيم بين نفسي سجي عليه سجي عليه السلام إلى إنه تصيه سجى الله نوريا وحد ذاين قال تعالى خذوه ولكم خصو الله أساقه مدى إذ قال على إبراهيم ونبي إبراهيم يرى أنه لاحظ الله يا ربي يا ربي أنا يا ربي يا يوم قريني اغتصي كيف افتده يقولنا رئيس المرتوحة دي قال ابو حجري أولم تؤمن وإبراهيمين هو الرمية ما هذا الرمية قال ابراهيم حجري بلاء إن الرمية هذا الخده هو الرمية وراكي وحقوة دي اغتص منك قلبي وإيمانك روما إجنا أراك علي بقدرتي إذا ذو خلواك يتوذب على بقوله يقول فخذ إبراهيم غاد أربعة نفر من سنبير كميدا أفرتي سنبير. عزيقى عزيقى أفرتي أفر من الطيرين بالكامل فصورهم أفرتين بالذي قاعد تلاودن إليك هذا أنت تقولي من أي الله ثم كذب لي قال يس من بريه بارصودي ما إيش كوسن أفرتين هذا أخذيت ياله أفر بروب مدبق قبلك ويركولك يأخذ خلاص عزيك وإمانايا وقتاق الله ثم الهاتف على كل جبل لارك كل جارك من هنا أفرتيشن برو يسعن قبل خيال ثم كالكبال ادعو هنا ويرك يأتينا كواك وإمانايا سعيا يأخذ أرجائيا وأعلم جبديده أن لا معدو شعاك عزيز ألا دوم ليساكا هذر حكيم مامل وناشر Yes, and I nyt me to lie. Yamki and Abata Logia. Well, Kura Sura Uga, you know the Kare Ibrahim, and he got a big, I didn't need to see Kazida, to Y Mauta, but it's no, Kare, I wouldn't mean the other, Kare Ibrahim Usu Yri, but as أربع نفر إحنا فارسين برا كاميرا خسرونا إليك فلا يا قرار ثم جعليت على كل جبل لا ألا أرجع كل كركي من هنا أفرجت بروت جسانتكما جبل كبير ثم كعدل ودعونا ويا خديجة أرجوك صورة كذا لا تيناك من رهيبا كويمن سعيني لك أسرعها قل الله أبو أزيز. أنا لا من عبد الحق عزيز أنا كألك عبد مريض فاملوا لنا كامل وياي فقالك يا كالوضع افضل مما قدو قال تعالى خذوا خير الذين كونت المنظر واول شوف في قوات بالين هي اموالهم ورهن في سبيل الله إلى دين في سكريل ذلك القين هي كما قال اب حدد لمنثى متجره امضى ذلك سبع سنابل ابو له في كل سنبوره فقول لألك كله جنيه نعطوا حبا فقال عبد الكتب والله اعبد تلاحفه والله بلابا لمن روحه يشعر إنه وحوله بلابا الرب والله اعبد واسع الذي يغيث في تنتهي حليم أدعو مني شعب الذين ذكر ينفقون بحناية أموالهم أولا هذا في سبيل الله إلا دينك تقرياني جاذقوا بحناية ثم ككذا الله يتبعون سحسينين ما أنفقوا عيبيعيات من من ولا آذن لهم وإليهم أجرهم أبالكت عند إن دا ربهم في كل الكليين ولا خوف ولول عليهم قل قولة معها فلا هم هان معيات يعزنونك وصيرا ينوت قل قا إن فاقت يأكلوا بحيو يأكلوا درجة جديكو بات ففجأت ملكة هوري وديا مالبو وقال اهو اي بالله في بلا يا يا يعقوب كان ذاك ان لا بلا لي ولا كذا هذاك ارحلتم وغمنا يا كني على لو سجد هذا لك في كل ذلك وذروا وغان كن مثل الذين كوهت المال ذا اول تشوفون بالان اموالهم اوره الىهم وشر وهذا الله هذا العذابين من ماله في سبيل الله إلا دين تساكولياني دي بيضاكم برحية فما تقالي عبا حباد العبوري قدولك اللي يقولي عبا سبع سنة بلا سبع عم الله تطبعه وفي كل صنبعه سبعك إلا أركاكو التواقه ملا أي عيناءة حبا وقال عباد انت عمالك عباده وعفادكم ايكا ايه والله ايه والله ايه والله ايه ايه من روحه يسعه انه والله ايه اللي يجاهدون في الشنطاء حليم عدوا مريسوكو الذين ضجعوا منفقون بالحناية أموالهم بأراضة في سبيل الله إلى دين في الجسرية اللي يجاهدون بالحناية مرقبوا مرقبوا بالحناية فقدنا السائل عليهم كلما خجدهم قالنا يقضحون الهاتميني من من أبالساقة وقف قدوا حديثي قدوا أبالساقة I know